ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأثروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقفط وهم لا يظلمون ألا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى, وهدى ورحمة للمؤمنين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 জাল على নালি তস্তৌনী নয় নালং কলিদয়ল فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ইন্হদন ইস তুফি وَلَا অবিক وَلَا وارم من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين